أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجب أن جاءكم ذكر للربكم على رجل منكم على رجل منكم لينظر وذكروا إذ جعلكم كل فاعل بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسقاه فَذَكُرُوا أَلا إِلَّا أَللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا أَجِدْنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرْنَا كَانَ يَعْبُدُ أَبَا أَنَا فَأَسْلَمَ بِمَا تَعْدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِن رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ تُجَادِلُونَني فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوها سَمَّيْتُمُوها أَنْتَ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ سَتَضْرِبُونَ إِنِّي مَعكم مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ فأن جئناه والذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى تمود أقام صارحة قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربك هذه لقَدْ أَلْهَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَحْتُ الْفِئِ أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَنْسُوهَا بِسْوَأِنَّ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا